الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عجبا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا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 وَأَنَّا قَعَدْنَا نَقُولُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًى وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَأُنْ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَلَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَ لََّا سَمعن الهد مََّ بِه فَمَي يُؤمِ بِرَبّه فَلَا يَخَافُ بَغْسَ وَلَا رهَاقَا وَأَ مِن المُسلِْمونَ وَمِ القاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تتحهُ رَشدَا وَأََّ القاسِقُونَ فَكَانوا لِجَهََّ م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 قُل إِنَّ أَغْرِي قَرِيبٌ مَّا تَعْدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُوْهِرُ على غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن تغتيلا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 كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْأَرْضَ نُشْبًا السَّمَاءُ فَطَرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا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 وَقم الصَّلاة وَاتُ السَّكاتَ وَكُض اللهه فًَا حَسَنَا وَماَا تُقَذم لأَنفُسكُم مِن خَير تَجدهُ وَإدَو اللهه هو خَير هو خَرَ وَظَم ج وَاستَوفِ اللهه إ الله وَفُور الرَّحيير الله اكبر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجز فاهجر ولا تمنن تستكفر ولربك فاصبر فالانقر في النقر فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 الله أكبر لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الانسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ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 على غات الدراقي وخيل من راق وظننا انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم المساق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 ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا امال كورا انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل ان شاكرا وان كفورا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 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسئينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا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 الشمس ولا زمهرير ودانيهن عليهم ظلالها وذللت اقوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدموها تقديرا يُصْطَفُّونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا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 وَغوَّالِمِينَ عَنثَّ لَهُم ذاابًا أَلمَا ال اللهَّ أَببق وَالمُررسَاتِ عُوفًا فَعاصِفاتِ عصْفًَا وََّ شاتِ نَشْرًا فَْفَقاتِ فَقَ فَمُلْقاتِ ذِكْرى عُذْرًا أَ نُزْر إما تُعددونَ لَاقِق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 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يوني من اللهب إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفت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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 وََّا زِعَاتِ غَرْقَ وََّا شِقاتِ نَشْقَم وَالسَّابِاتِ سَبحًا فَالسَّابِقاتِ سَبق فَالسَّابِقاتِ سَبقًا فَمُدَبِّرات أَمْرى يَوْمَ تَغْجُفُ اللادِفَةُ تَتْبَعُهَم الادِفَ قُلوبُ يَومَئِذِ وَاجِفَةٌ أَغصَارُهَا خشِع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 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الجحيم لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى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 تمنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنت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 فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر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 ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظلين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقين وما تشاء إلا أن يشاء الله ربنا